بوك تو 21 واحد وعشرون واحد وعشرون سيخات خولين شتايم محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان مهيخان آت מן אינה אנט? מן אינה אנט? מבאזל. אנא מן באזל. באזל. נמצאת בשוויץ. באזל פי סוויסרה. תרשי לי להציג לך את מר מילר. أن أقدم لكم السيد ميلر اسمحولي أن أقدم لكم السيد ميلر هو أجنبي هو, أجنبي. هو يتكلم عدة لغات زأغش ناشئت كان هل حضرتك هنا لاول مرة هل حضرك هنا لاأول المرة لو لا. حييتكك شناشيله لا قد كنت هنا في العمل الماضي لا قد كنت هنا في الام الماضي أ الشوع إخاد بال ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدد اسبوع واحد فقط بإخمخإي خالاتك أستمتع بوجك عندنا؟ أستمتع بوجك عندنا؟ الش نمد م جدا؟ الناس هنا لطفاء جداً، الناس هنا لطفاء وגם هنوف مصيخن بأيناي وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً بمئات أوسكت، ما همكتصوى שלخ؟ ما هو عملك ما هو عملك مترجت انا مترج انا مترج مترجمت صفرم انا رج الكتب انا رج الكتب أادك. هل حضرتك هنا لوحك هل حضرك هنا لوحك لوبلي لا, لا زوجتي زوج هنا أيضا لا زوجتي زوجي هنا أيضا فيشام شها الذيشلي وه طفلي الإسنان وهناك, وهناك أطفال الإسنان.